بين التفكر والتدبر تدبر القرآن والتفكر في الآية رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم آتاك نظارة ومن بجوارك لم يؤتيه مثل هذا وآتاك سيارة والآخر لم يؤتيه مثل هذا واتاكرك عسين في الزحر اقامك وانام غيرك واستزارك وطرد غيرك واعطاك وحرم غيرك التفكر في مثل هذا يرعبك قول الله حقبه ان ربك سريع العقاب اياك والحقد والحسد إن ربك سريع العقاب إياك والاعتراض على رزق الله وتمني ما في ايدي الخلق إياك إن ربك سريع العقاب اخوتي من التفكر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 بدى شيء من التمكين للدين بعد زوال الظلمة والمؤذين والحرمية والسارقين بدى شيء من التمكين للدين ثم الى اين آلت الامور اليوم ليست كما كنا نشتهي ونحلم تحتاج الى شيء من التفكر ولكن الذي اضل الناس وجعل بعض الناس يكرهون الاسلام او يكرهون الشريعة او يكرهون اهل الدين انهم يفكرون بعيدا عن الله يفكرون في القضية بعضهم بطريقة سياسية وبعضهم بطريقة شهوانية وبعضهم بطريقة دنيوية وبعضهم على آماله العريضة ومراده من الدنيا ولم يضع أحد منهم ربه في حساباته ليتفكر فيها بطريقة صحيحة من نحن وأين نحن وما الحكمة في قدر الله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 حتى يغير ما بأنفسهم هل تغير القوم إلى الأسوأ فلذلك صارت الأحوال إلى الأسوأ ذلك ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنحمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم لما أنحم الله علينا نعمة بزوال الظالم ولم يشكر العباد تلك النعمة ولم يؤد الشكر لله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 إن كل شيء خلقناه بقدر والكون كله بيد الله ورؤوس أعناق وأقدار الخلائق بيد الله فلماذا نحاول أن نديرها عقلانية علمانية لماذا نحاول أن نديرها سياسة بعيدا عن الدين إخوتي لو أن كلا مننا أنت وأنت وأنت, وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت هناك أنتم فكر كل منكم أين أنا من الله هل أنا على مراد الله مني يا من أنتم هناك هل أنا على مراد الله مني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 علاقتها بأبيها يختلف تختلف عن سمة علاقتها بزوجها صح حتى تراها حين تكلم أباها بنبرة صوت في التليفون زيك يا بابا ثم اذا كلمت زوجها تجد النبرة تختلف صحيح ثم اذا كلمت اخاها يختلف ويختلف فاذا كلمت ابنها